بسم الله الرحمن الرحيم واللّيل ما يرشّى والنار إذا تجلّى وما خلق إلا بالريه و فأما من امن اول فور وأنه ينسره للجسرى وأم one man فَأَمَّا مَنْ أَضَافَ وَأَضَافَ وَقَدَّفَ بِخُلُقٍ فَتَنُّ يَأْسِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَنْتَ لِلْيُسْرَى فن <تصفيق> ويان آخرة والأولى وما يغني عنه ماله إذا تردان اشتركوا فَنُزَنَّ بُهَا الْأَفْقَ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ